تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب 113 سيصلى نارا ذات لهب 114 وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد